استمع واعد وتأمل الصور ثم لون معلم معلمي هذا معلمي معلمة معلمتي هذه معلمتي صديق صديقي هذا صديقي صديقة صديقتي هذه صديقتي مدرستي هذه مدرستي